بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه احسب الانسان الا ان لن نجمع عظامه بلا قادرين على ان نسوي بنانه بل يريد الانسان ليفجر امامه يسال ايان يوم القيامه فاذا برق البصر وخسف القمر وجمعت الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ اين المفر كل لا وزن الى ربك يوم اذن المستقر ينبئ الانسان يوم اذن بما قدم واخر بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به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 إلى ربها ناظره ووجوه يومئذ باسره تظن ان يفعل بها فاقره كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راقه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 ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من من يمنى ثم أولى لك فأولى كان علقتا فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى